بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم إلّك آيات الكتاب المبين لعلك باخعون نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شئت نزل عليهم من السماء آيات فظلت وأعلاقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فَقَائِلُنَ كَذَلِكَ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَ امْتَدَّ نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وإن ربك لول عزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم قوم ألا قَالَ مَنْ فِرْعَوْنَ أَنَا أَنْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَوِقُ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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَ كَلَّتِكَ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قُلْ لَفَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَأْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عبَّدْتُ تَبَنِي اسْرَائِيل قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ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 قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين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 قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عظيم. وجمع السحرة لميقات يوم محلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا مغالبين فلما جاء السحرت قانون فرعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقاربي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبانهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا رب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن إنه لكبِيرُكُم الذي علمكم الصحَّة فلا سوف تعلمُ لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلِب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا وأرحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأرسل فرعون في المدائن حاشين إنها لا إلى شرذمة قنيل وإن نوم لنا لغائون وإن لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوا المشرقين أَلَمْ تَرَ الْجَمْعَانِ قَالَا أَصْحَابُ الْمَسَاءِ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالُوا كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر أنفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ هُمَّ أَوْرَقَنَا الْآخَرِينَ فِذَٰلِكَ كَانَ آيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاذْكُرْ عَلَيْهِم نَّبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَنِي أَبِي وَقَوْمِي مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَوَلُّنَّ لَهَا ٱعْكِفِينَ قَالُوا أَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنت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 رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَادٌ وَنَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَنِيمٍ وَأُسْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُمِرُوا إِلَى الْجَحِيمِ النَّارِ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ فَتَحَبُّذُونَ دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون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 ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب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 فان جئناه ومن معه في الفلك المشعون ثم أرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين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 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبالين فادقوا الله وأخيرون Wadzakul Ladin amadzukum bima ta'alamu, amadzukum b'an namiu danin, أقاف عليكم ما ذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعد أم لم تكن من الواعظين إن هذا إِن الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مَنِين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّكُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتترقون فيما ها هنا آمنين في جنات وعجود وزروعه ونخل طلعها ضيم وتنحطون من الجبال بجيوش فاره فَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْحَيُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُبْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا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 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم محلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فاعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن يا ربك لهو العزيز الرحيم كلبت قوم لوط المرسلين إذ إل قال لهم أخوهم لوط ألا تتكون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 العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أجواجكم بل أنتم قوم معاجون قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِنَ ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغافرين ثم دمرنا الآخرين. وَأَمْضَلْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَلَّا بِأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ إل قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَكُونُونَ انني لكم رسول امين فصدق الله واوحيون وما انا اسنكم عليه من اجر ان اجري الا عند رب العالمين أَوْ كُلِ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَأْذِنُوا بِالْقِسْطِ مُسْتَقِيمٍ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا سو في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل التألؤولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 قَالَ رَبِّ أَحْلِمْ بِمَا تَحْمِلُونَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يوم عظيم. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسْوُو وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعد الأعجمين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 أفبعذابنا يستحجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم وما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين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 فَلَا تَعْصُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاغْفِرْ جَنَاحَ كَلِمَةٍ ل...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 فنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاغون ألم تر أنهم في كل ودي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا نا امنوا وعمروا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيخلم الذين ولم ينقلو في قلوبهم